يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فات الوزر عظيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي لمحمدا وخير محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار نعود بالله جميعا من النار ما زلنا في الحديث عن أشراط الساعة وسبق أن قلنا إن من أشراط الساعة كثرة الفتن وسبق أن قلنا بعض الأحاديث التي تدل على هذا المعنى حتى إن الرجل من كثرة الفتن يمر على القبر فيقول يا لسني مكانك ليس به من الدين ليس حبا في لقاء الله وإنما لكثرة الفسن وفي الحديث الآخر لا تقوم الساعة حتى يمر أو حتى يقول الرجل أو لا يدر الرجل الذي قاتل فيما قتل والذي قتل فيما قتل لا يدر وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم يحدى الرسول صلى الله عليه وسلم من دخول هذه الفتن ومن تلبس بها والدخول في غمارها يقول ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الساعة من الماشي والماشي خر من الساعي فمن أدرك ذلك الزمان فإن فمن كانت له إبل فليلحق بإبله ومن كان له بقر فليلحق ببقره ومن كان له غنم فليلحق بغنمه ومن كان له أرض فليلحق بأرضه قالوا يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا بقر ولا غنم ولا أرض قال فليكسر سيفه فليقلب سيفه وليكسر حده في رواية وليكسر حده قال أرأيت يا رسول الله إن أكرهت أكرهت على حضور على حضور أحد الصفين فضربني رجل فقط لني قال يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أهل النار إذن هذه فتن هذه فتن المسلمون يتقاتلون يقصر بعضهم بعضا نعم فيما لا يدري فيما ربما من أجل انتصار لحزب دون حزب أو فرقة دون فرقة أو جماعة دون جماعة أو طريق دون طريق وهكذا لا يدري فيما قتل فهو يقاتل نعم وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام نعم قلنا فيما سبق إن هذه الفتن عندها مخرج بيّن لنا رسول صلى الله عليه وسلم خارج منها العزلة ولذلك لما وقع الاقتصال بين الصحابة بين فئة علي بن أبي طالب وفئة معاوية كثير من الصحابة تقعدوا ولم يقاسلوا لأن المسلمين يقسلوا بعضهم بعضا ومنهم عبد الله بن عمر كثير من الصحابة قعد ولم يقاتل وإن كان عرفوا أن الحق ما أعلم لأبي طالب ولكن في سنة ينبغي أن يعتزلها الإنسان ما يدخلها أبدا كيف تقصر أخاك المسلم لا يحين ولذلك يقول العلماء كثير من العلماء يقول عالم أبي طالب معه الحق في ومع ذلك كان ينبغي لهم أن يقاتل ليش لأن قتال مع المسلمين تقتل أخيك المسلم هو يظن أنه يقتلك على حق وانت تظن أنه على حق فلذلك سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا كثير من الناس ليست عن يقولها ولكن العلماء الفطاح الكبار قالوا الصواب مع علم أبي طالب وكان ينبغي له أمام هذه الأحاديثة كان ينبغي أن لا ولو تنازل لماذا؟ لهذه المشاكل وهذه المصالح قتل أخيك المسلم يعني قل في الحديث الآخر لون أهل السماوات وأهل الأرض اجسمعوا على قتل مسلم لأتبهم الله في النار تصور أهل السماوات هل يتصور أن الملائكة قتلوا مسلم؟ هل يتصور أن المؤمن الصالح قتلوا مسلم؟ ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام هكذا يعني. ويقول لعمر رضي الله عنه لو جمع أهل اليمن كلهم على قسل مسلم لقتلتهم جميعا نظر لي أقول حرمس الدماء إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمس يوم بكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا هل, هل بلقس وليبلك الشهر نعم هذه فتن بينا الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا في الدرس السابع المخرج منها ايش المخرج؟ أولا هذا ثقاعد ثقاعد والعزم ثانيا كتاب الله سحكيم كتاب الله عز وجل. كما ورد في حديث الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه في حديث الفتن ما المخرج منها قال كتاب الله كتاب الله فيه حكم ما بينكم وخبر ما قبلكم هو الفصل ليس بالهزم من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المسيم وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيق به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يخلق يملأ عن كثرة ولا تنقضي عجائبه هو الذي حين سمعوا الجن قالوا اننا سمعنا قرانا عجبا من قال كل شيء يقول به صدق ومن حكم به عدل ومن نعم هو من دعا اليه هدي الى صراط مستقيم اذا هو المخرج اذا ترك ترك بس الفسان المخرج بكتاب الله عز وجل إذا مدت وأنت تقرأ كتاب الله وأنت تطبق أوامره وأنت تجسنب نواهية وأنت تدعو إليه وتموت دونه فأنت على الحق كتاب الله ثاني سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمونا في حديث العرباد بن وقد ذكرناه فيما مضى قالوا أصينا يا رسول الله عندما خطبهم عليه الصلاة والسلام وفهموا كأنها خطبص مودع قالوا أوصينا أوصيكم بكساب أوصيكم بثقوى الله والسمع والطاعة أن تجتمعوا على من يجمعكم على أميركم على حاكمكم أن تجتمعوا على حاكمكم ولو كان عبدا حبشيا لا يستحق ولو كان عبدا حبشيا مادم فيه نعم فيه عصمة دماء المسلمين وفيه وفح تحت يؤدي الناس فرائض الله ويجتنب ما حرم الله ويطبق كتاب الله تبسكوا وإن من يأش منكم فسير اختلافا كثيرا ها لحظة فعليكم وهذا ب... اختلاف هذي فتنة أيضا ايش نعمل اين نلجأ قال فعليكم لزموا خلو فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور اياكم والبدع اتبعوا طريقه رسول الله الله حفظها نعم ورعاها وحماها ونصر اهلها ايضا من حديث الفيسا ذكرناه فيما سبق لعل حديث حديثه وهو لزوم الجماعة هذا سؤكد هذا المعنى الذي قلناه حديث البخاري يقول حديثه رضي, رضي الله عنه كان يقول كان الصحابة يسألون رسول الله إسراء عن الخير وكنت أسأله عن الشر ما خافت أن يدرك لي فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير هذا الكنز العظيم هذا الإسلام العظيم هذا الإسلام الذي أنقذنا الله به من الظلمات إلى النور من الموت إلى الحياة من الشقاء إلى السعادة من النقص إلى الكمان كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم قلت وهل بعد, هذا الخير بعد ذلك الخير من شر؟ قال ايه نعم في الاول قال وهل بعد هذا الخير لا لا نعم قال هل بعد هذا الخير من شر قال نعم إيه, ايه قال بعد الشر من خير قال نعم وفيه دخل قال وما دخله قال قوم يهدون بغير هدي سعرفوا منهم وتنكر وتنكر يعني الناس يعني فيهم يدعون الى الحق احيانا واحيانا ترى امور ليست بشيء بدع ضلالات انحرافات يعني لا يستقمون على كل الطريق ما يدعون إلى كل الحق فيه وفيه قال هذا الحقين ولكن فيه دخل فيه ضبضة ما هو واضح كامل قالوا يا رسول قال يا رسول الله وهل بعد هذا الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها خذفوه فيها قلت وصفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قال فما تأمرني يا رسول الله إن أدركت ذلك الزمان قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم لتحقن الدماء تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قال قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال اعتزل سلك بقى غير غير الطوائف غير الأحزاب المطادة ما في من يقود ما فيهم أمير إيش نعمل؟ قال اعتزل سلك الفرقة كلها نعم ولو أنت عد على شجرة حتى ياتيك الموت وأنت على ذلك إذا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تلهمت الفتان يبين لنا عليه الصلاة والسلام المخرج كيف نخرج ماذا نفعل نعم آه. آه يقول العلماء أول الفتان يا إخوان أول الفتان كانت من المشرق جاءت من الشرق من أين أخذها يقول النبي صلى الله عليه وسلم مرسا كانت جالسا وقال اللهم بارك لنا في شامنا حديث الشامة فيها مجلدات دخان فيها يقول اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قال وفي نجدين يا رسول الله قال إن فيها الفتن يقول إيش آآ آآ آآ ذات؟, ذات فيها الفتن والزلازل ومنها يخرج قرن الشيطان نجد ماذا النجد؟ النجد في اللغة العربية ماذا هي؟ النجد هي في جبال وهي من جهة المشرق وكان يشير عليه الصلاة والسلام إلى جهة المشرق ومشرق المدينة هي العراق والذي يبين هذا حديث مسلم عن سالم بن عبد, بن عبد الله بن عمر يقول سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الفثن منها هنا وأشر إلى العراق إن هذه الفثن منها هنا أو إن الفثن منها هنا ومن هنا ياتقر الشيطان فعبد الله بن عمر رضي هذا سالم لعبد الله لما اكثروا عليها أهل العراق كانوا ملتفين حوله ويسألون ومن جملة أسئلتهم قال يسألون عن الذبابة إذا كان الإنسان محرما وقتل الذبابة ما الحكم نسال بن عبد الله نعم إذا قتل الإنسان ذبابة وكان محرما ماذا عليه قال يا عجبا لأهل العراق تقتحمون الكبائر ما أشد, ما أشد سؤالكم عن التوافه وأنتم ترتكبون العظائم ثم حدثهم بهذا الحديث الذي سمسموه الآن نعم ايش الفثة التي جاءت من العراق من العراق دبر اغتيال عثمان بن عفان رضي الله عنه اول مصيبة نزلت من صعابة اول تشتت وتصدع للعالم الاسلامي كان في قتل عثمان رضي الله عنه دبر بالعراق كما يحكي التاريخ ثم معركة الصفين بين الصحاب اللي مات فيها الالاف دب كانت في العراق في صلوفي شوفي قال في العراق قد الحسن سيدنا الحسن رضي الله عنه دب من العراق الخوارج الذين تحدث عنهم سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم اول طائفه ضاله خرجت في الإسلام كانت في العراق والقرامة الذين قتلوا أكثر من عشرين ألفاً في ثلاثة أيام في المطاف في بيت الله الحرام قرامة هؤلاء من العراق والتسار أيضاً لاجتاح العالم الإسلامي وقال يوقضون على الإسلام نهائياً ويستغصنون للعوة لأن الله صلى الله عليه جاءوا من العراق والدجال سيأتي من تلك الجهة أيضا من خراسان إذن هذه الجهة هي بلد الفتان كما ورد في الأحاديث الصحيح ثم جاءت قضية الغرب للعالم العالم أيضا اللي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يوشك أن يتادع عليكم الأمم كما تسداع الأكلة على قصعتها قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله قال إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السين يعني مثل الزبل لا تساوون شيئا ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن قالوا ما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت حقيقة الغرب نعم قديما وهو يتربس بالعالم الإسلامي ولكن يعني في القريب أو يعني أقول ما قبل هذا القرن يعني تحالف اليهود مع الصليبيين وأطاحوا بالخلافة الإسلامية ثم مزقوا العالم الإسلامي وسلموا فلسطين إلى اليهود ثم الصعمرس البلاد الإسلامية بقدها وقضيدها وما خرج من البلاد الإسلامية حتى تركوا أو ربوا ربوا على موائدهم وارضعوهم بألبانهم ربهم ينوبون عنهم ويخدمون مصالحهم ولا زال العالم الإسلامي الآن خانع خاضع كأنه يعني ضائع مثل الأيثان في مأدوما سليئان ثم يقول المثال العربي نسأل الله السلام والعليم نعم اذا هذه فتنه مازال للاسف لو بقي الاستعمار المادي كان اهون لكن ايش صار الاستعمار الفكري بالاستعمار دخل تبرج افساد النساء ودخلت الفلسفه والفكر وهدمت العقائد وقضي على التعليم الاسلامي وعلى الحكم الاسلامي في البلاد في عالم البلاد الاسلاميه نعم ودخلت أمور وأمور وأمور وأمور ليش؟ لأن الثغور سركت على عواهنها فدخلت شر من كل جهة وها نحن نرى الآن الصورة تبقى الأصل تماما وقلتكم مرات بالله الذي لا أربع سواه لو بعث الله المسلمين الأولين من مرقضهم ورأوا أحوالنا لأقسموا يمينا على أن لا صلث لنا بالإسلام أين إسلامنا وإسلام القرآن؟ أين إسلامنا وإسلام الصحابة؟ أين إسلامنا وإسلام السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما تكون إسلام آية؟ لا نقطع هذه صحة الكثير الكثير الكثير الحمد لله ما زال نرى الصلاة في البساجد؟ ما زال نرى قراءة القرآن؟ والمؤسسات القرآنية جزوهم الله عندنا عسن الجزاء؟ ما ولكن الحكم يقول للغالب الجسم تهرر الجسم كاد أن يلفظ أنفاسه من كثرة الفتن هذه الفتن إذن يا إخوان جزاكم الله وعننا خيرا من جملة أيضا من علامة الساعة عليه الصلاة والسلام هلاك هذه الأمة هذا من فتن ومن علامة الساعة فقال عليه الصلاة والسلام مرة خرج على الصحابة وقال ويل للعرب ويل للعرب ويل للعرب من شر قد اخترت ما ويل للعرب؟ الويل هو العذاب أو الدعاء بالهلاك واحدة مثل إيه؟ إما, نعم إما كلمة دعاء وإما خبر بمعنى أن الهلاك محقق له ويل للعرب حينما يتجردون من الإسلام ويبقون مجرد عرب الويل, الويل كل الويل لهم يعني في إما بأنهم سليحون من الإسلام بالله يقول الويل للعرض من شر قد اقترض قد فتح من, من ردم يجوج هكذا وفر وفرج بناء صابعين صلى الله عليه وسلم وحلق بناء صابعين صلى الله عليه وسلم نعم قالت السيدة زينب التي روث هذا الحديث قالت رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث إذا كثر الخبث يمشي الخضر باليبس يقول نحسى وحدك ثلاثة شوار فهمتوا له ثم يا إخوان من علمة سعى أيضا فسد النساء في العالم الإسلامي كما ورد في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صفاني من أهل النار لم أرهما يعني سياتي في أخر الزمان ومن علامة ساعة سنفاني من أهل النار لم أرهما إيش هم رسول الله قال قوم معهم سيات كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخث المائلة العنوهن فإنهن ملعنات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها والحديث صحيح مسلم نعم ما معنى الحديث؟ سنفاني من أهل النار نساء كاسيات عاريات كاسياتي حسب العرف ولكن عاريات حسب بيزان الشرعي وحسب العرف الشرعي مائلات. مائلات يعني حينما يخرجنا يتميلنا نعم يتميلنا يمنة ويسرى نعم إما بوسطة الكعب هذا الذي يمشين به جموله المباركه تمشي كانها كانها الفرز با الى اسمي يحاولن بمشيتهن وجههن و... وتبرجهن وعريههن يحاولن ايمانه قلوب الشباب وقلوب الفاسقين نحوهن ان مميلات رؤوسهن كأسلمة البخس المائلة يقول عنوهن فإنهن منعناس هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى وهذا من دلائل النبوة أخبر عليه الصلاة والسلام به فتحقق فنقول أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله ليش كل ما أخبر به فهو الواقع فنحن نراه رأي العين ونعيش هذه العيشة المرة بين هؤلاء المتبرجات والعياذ بالله نسأل الله السلام والعافية تكاد اللعنة تدخل بيوتنا وتدخل فراشنا بل ما تدخل قلوبنا والعياذ بالله بل وضا خلاس وقضي على ديننا وعقيدتنا نسأل الله السلام والعافية هذه مصائب هذه الفتن هي أقبع وألعن وأخبث وأنك وأخزى والعياذ بالله نعم من يقول ايضا من علامه الساعه ان تسكلم الشبع مع الناس أن تكلم الشبع الناس وان يكلم الرجل عذبه صوته وشراك نعله ها ويخبره فخذوه بما حدث نسائه بعده هذا الحديث صحيح وتجدونه في صحيح جامع وهذا له سبب هذا الحديث العلماء ذكروا بعد أو ألفوا بعد التآلف لذكر سبب ورود الحديث حال سبب نزول الآية ولما الإنسان يقرأ سبب ورود الحديث نعم يتسعلوا فهم الحديث كما أنك حينما تعلم سبب نزول الآية كنتقدر تستفهم الآية بقضيها وقضي ديها. نعم فسبب ورد هذا الحديث هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه راعي ما هذا الراعي؟ هذا الراعي يحكي أنه كان يرعى الغنم ثم جاء ذيب وأخذ له شاتب فجر, فجر وراءه حتى خلص منه هذه الشاتب فوقفت ذيب على نعم على كعبه ثم قال يا فلان أيها الراعي سحرمني من رزق ساقه الله لي فقال عجيب ذيب يقع ثم يتكلم غريب قالوا أنه ما هو أغرب وهو أن محمد صلى الله عليه وسلم يخبر الناس بخبر السماء في يثرب هذا الراعي جمع هذه الأغنام وذهب حتى وصل إلى المدينة وبحث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فدل عليه في المسجد فجاء إلى المسجد وأخذ رسول الله وأخبره ثم الرسول صلى الله عليه وسلم نادى بالصلاة جامعة فاجتمع الناس ثم نادى هذا الراعي وقال أخبرهم فأخبر هذا الرعب بهذه القصة الصحابة الذين حضروا ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس وحتى يكلم, يكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله ويخبره فخضه بما فعل أو بما حدث أهله من بعده هذا حديث رسوله هذا السبب بشخار رسول صلى هذا طبعا هذا قد يتعجب الإنسان كيف الذي يتكلم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عذبة صوتك ربما يعني حاجتك تتكلمك حان الآن تشوفوا نعم في هذه الآلات كلها تتكلم نعم هذا هذا الشيء يتكلم هذا يتكلم نعم يعني الراديو والتلفزيون القن... يعني القنوات الفضائية ترون... كلها تتكلف الرسول صلى الله عليه هذا هذا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل اليوم نخصم على فهم وتكلمنا وتكلمنا أيديهم واشهدوا أرجلهم بما كانوا يعملون أو كما قال الله عز وجل بما كانوا يكسبون نعم. هذا ليس بغريبة فالله قادر على كل شيء سبحانه وسبحانه إذن هذا من علامة الساعة وما أكثر أيضا من علامة الساعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح القسطنطينية وفتح القسطنطينية نعم خروج الدجار بفتح القسطينتينية خروج الدجار أنا لا أدري والله أعلم عمران عمران بيث المقدس, عمران بيث المقدس خراب ويثرب وش عمرانها باليهود ولا عمرانها نعم بالحكم الإسلامي وبالسلطة الإسلامية والله ما أدري المقصود في الحديث والحديث صحيح يقول إذا عمر بيس المقدس خربت يفريب المدينة المنورة تخرب. وإذا خربت نعم خروج الملحمة تقع الملحمة يعني الاقتصال بين المسلمين وبين النصارى واليهود وهذه الملحمة وإن كان ستقعنا كساس للمسلمين وانهزامات ولكن في النهاية الانتصار للإسلام وأهله تعالوا في الإسلام وتفسح القسطينطينية التي هي الآن في, في روما نعم وبفتحها تقرب الساعة ويخرج الدجال وينزل عيسى عليه الصلاة والسلام هذا الدجال إذا خرج اخبر رسول الله عليه وسلم على أنه ستنزل بالمسلمين شدة وجوع ومشاكل ومصائب المسلمين حتى في الحديث ان الله يأمر السماء ان تمسك نعم ثلثا رزقها وينزل لكم من السماء ارزقا ثلث رزقها يمشي ويأمر الارض ان تمسك ثلثا نباتها ثم السنه في السنه الاولى السنة يأمر السماء بان تمسك ثلثي رزقها ويأمر الأرض بأن تمسك ثلثي نباتها نعم ثم في السنة الثالثة يأمر السماء بأن تمسك كل ما ينزل منها ويأمر الأرض بأن تمسك كل ما تنزل قالوا يا رسول الله الناس والحيوانات ماذا تأكل قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله التكبير والتسحيميد والتسهيل نعم يجئ لهم عن نعم يجئ لهم مجد الطعام يجئ لهم مجاز الطعام هكذا في الحديث الصحيح فبكلمه الملائكه لان الملائكه قولهم ماذا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر هذا قول الملائكه كما اخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذلك قال هؤلاء عندما ينزل هذه المصائب وعندما تاتي هذه الفتن رب العزة يقنع المسلمين الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى صباحا ومساءا ربنا ينزل هذا الذكر منزلة الأكلة ولا ندري كيف أي نعم. إذن يا إخوان هذا ما عندنا ثم قد حدثتكم إخواني وهذا الدرس هو الآخر إن شاء الله في قضية قيام الساعة حدثتكم عن خروج المهدي وأنه من ذرية سيدنا رسول الله من ذرية فاطمة وعلوي وأنه نعم وأن اسمه يوافق اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واسم أبيه يوافق اسم أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يملأ الأرض الأرض قصة وعدلة كما ملأت جورا وظلمة وفي أحاديث صحاح أحاديث كتابة وفيه تأليف انا من التأليف نعم ثلاثة او أربعة تأليف هذه كلها موجودة في أن نزول المهدي عليه الصلاة والسلام هو علوي لا المهدي الذي عنده نعم الذي عنده ال وأنه من سيدنا الحسن من ذرية الحسن لا من ذريةه الحسين كما يدعيه الشيعة فقلت لكم فيما مضى مهديوهم غير مهديينا فمهدينا هو كما قلت لكم يخرج من المدينة كما قر رسول الله عليه والسلام ويهديه الله فيه او الله في ليله وهم ذريس فاطمة ويخرج فرا من المدينة ويبايع بين الركن والمقام كما أخبر عن ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة وأن كل من حاول مقاتلته, مقاتلته انتصر عليه انتصر عليه وأنه سير قعيس عليه الصلاة والسلام ويسانده في مقاسلة الدجال في مقاسلة الدجال ويحكم بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويمكثه في الأرض نحو سبع أو سسع سنين شك الراوي قال ما عرفت الرسول ولا سسع سنين. والله ما يعني واحد من اثنين نعم ثم بعده يأتي الدجال الدجال الأعوار ويخرج كما قلت لكم كما وردت في الحديث الصحيح يخرج من خراصان من مدينة يقال لها خراصان يعني في فين الآن الإيران سيخرج من الإيران نعم الدجال وهو ملك اليهود هو ملك اليهود نعم ويطوف الأرض كلها إلا ملكة والمدينة ويمكث في الأرض أربعين يوما يوم كسنة ويوم كشار ويوم كجمعة وسيروا أيامكم كما أخبر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وستكون الفسن في عهده ويدعي الألوهية وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا ربكم ليس إن رب هو أعور وإن ربكم ليس بأعور هذا الدجال الأعور وأن ربكم ليس بأعور يسمى المسيح أو المصيخ يسمى المسيح لأنه لأنه العماس يمسح, يمسح مع أحدى عينيه ممسوحة وسيدنا عيسى يسمى المسيح لأنه ما, ما مسح على أحد إلا برأ بإذن الله بإذن الله عز وجل وهذا الدجال يا إخوان يعني من دجله لأنه سمية الدجال ليش لأنه يقلب الحق ويرض باطل والباطل حق وكذا الشعوية سمية الدجال من دجال نعم ثم يعني يقتل النزول يحييه ويقتل السماء يقول للسماء أمطري فتمطر والأرض أمبيز يعني فيه يعني خوارق العادة وخوارق العادة كما قلنا لا تدلوا على الولايات لأن خوارق العادة قد, قد سات من الدجاجال ومن المجرمين ومن الكفرة والآثمين نعم وأيضا نعم يقول رسول صلى الله سبحانه من أراد أن يعني أعظم فسنة يقول سيدنا رسول الله ما من نبي نبي إلا وحذر أمته من المسيح الدجال حتى نوح عليه الصلاة والسلام والله هكذا من الحديث حتى نوح عليه الصلاة والسلام حذر أمته من المسيح الدجال إلى خاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نعم وعمر رضي الله عنه لما شفنا صياد كدهان وكان بعض بعض الخوجع بيلاس كان يفعل هكذا فاقسم يمينا امام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدجال والرسول اصلا ما انكر عليه ليش لان الدجج لكثر كل ما يفعله مثل هذه الافعال المشعوذه الا يسمى ويسمى الدجال الرسول يقول لا ساقوم الساعه سيبعث 30 دجالا كلهم يزعموا انه نبي كلهم يزعموا أنه ومن أراد أن يحفظه الله من فتنة المسيح الدجال فليقرأ سورة الكهف أو عشرة من أول سورة الكهف وهذه أحاديث صحيحة جدا جدا جدا ثم بعد الدجال ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل نعم وهو مرفوع كما أخبر الله سبحانه وتعالى هذا اعتقادنا على أنهم رفع حيا ألقى الله عليه النوم ثم رفعه وهو الآن في السماء وسينزل في آخر الزمان ويحكو لا ينزل كنبي وكرسول لا ينزل واحد من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يحكم بشريعة الإسلام وإنه لا علم للساعة فلا تمصر النبي أو في قراءة إنه لا علم للساعة أي هو علام من علامة الساعة وإذا نزل يقول يكشر الصليم ما يبقى إلا دين واحد وهو دين الإسلام يكشر الصليم ويقسل الخنزير ويضع الجزية ما يبقى جزية ولا ما يبقى يهودية ولا نصرانية وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته اليهود والنصارى كلهم يؤمنوا ومن لم يؤمن قتل سيكون الجهاد في سبيل الله وسيقاتل مع نعم كما قسل في الإمام المهدي سيقاتل مع سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام مقاتلة الدجال وسوف ينصره الله على الدجال ويقسله نعم ويقسله في فلسطين نعم. ثم يا إخوان قد يقل قائل إن عيسى عليه الصلاة والسلام توفي والله عز وجل يقول لني متوفيك ورافعك إلي أنا قلت لكم يا إخوان المرض متوفي هنا بين أمرين إما أن الله ألقى عليه النوم والنوم يطلق عليه التوفي والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرح سب النار متوفيك أي ملقي عليك النوم ورافعك لأنه لو رفعه وهو, وهو واعي ما يستطيع لأن الطبيعة البشرية ما, ما تستطيع أبدا رفع هكذا أي نعم ربما يجاوز يجاوز غلف الجو سبحان الله قد لا يلئمه فالله ألقى عليه النوم نعم. وهذا هو مراد قوله تعالى قال الله يا إيسى الني متوفيك ورافعك إليه. أو متوفيك هذا ردا عن اليهود الذين يزعمون أنهم قتلوا عيسى عليه الصلاة والسلام الله يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم من علم إلا وما قسلوه يقينا بل الله إليه إذن ما معنى أني بتوفيك أي هم الذين قالوا أنهم قسلوك وكانت الوفاة على أيديهم فلا أبدا كلا ثم كلا فتوفي سوف يكون على أيدينا أني بتوفيك أنا اللي قد نشوفك ثم ورافعك إليه نعم إذن هذا المعنى واضح جدا جدا وهذا في نظريه هذا المعنى هو أولى وأعلى وأغلى نعم وفي أهده يقول عليه الصلاة والسلام ينزل الأمان في الحديث الصحيح أيضا سيجدونه الصحيحة يقول عليه الصلاة والسلام يعني إذا خرج عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل عيسى نعم رأت البقر البقر ترسع مع ال ال ترصع مع مع السباع والبقر ترصع مع النمر والذئاب والذئاب مع الاغنام وياخذ الصبيان الحيه فيلعبون بها فلا تؤذيهم هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام اذا لا بد الاعتقاد أن انه سينزل نعم ثم بعد عيسى أيضا يجو ومجوج يجو ومجوج الله أخبر عن يجو ومجوج نعم آه آه أن يجوج ومجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل قلنا هذا القرمين أن يجوج ومجوج مفسدون في الأرض نعم حتى إذا فتحت يجوج ومجوج وهم من كل حد من يسيرون والرسول أسوأ قلت لكم في الحديث قل ويلوا من شر قد اقصرف قد فتح من رضم يجوج ومجود هكذا وحلق بنا أصابه عليه الصلاة والسلام إذن يجوج ومجود سيخرفون وأخبر عن, عن ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال إنهم لا يمرون بماء إلا شرفوه ولا, ولا بأشجار إلا أفسدوه حتى يقتلون أهل, حتى يقتلون أهل الأرض و يصوبون سهامهم إلى الى السماء فترجع مخضبه فيقولون انتصرنا على اهل الأرض وانتصرنا على اهل السماء ثم يسمع الناس إلى عيسى عليه الصلاه والسلام ويطلبون منه النجده فيدعو عليهم لانه لا عاجز عن مقابلتهم وعن وعن محاربتهم لانهم كثر ليدعو بالله صلى الله عليه والعافيه فيدعو عليهم فيتنزل بهم أمراض تستأصنهم وتقتلهم ثم يكتغنتنهم فياتون عيسى عليه الصلاة والسلام فيدعو في الله فتنزل أمطار وتجرفهم إلى البحار كما ورد في الحديث الصحيح بعد هذا تأتي أيضا من علامة الساعة طلوع الشمس من مغرب كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك في القرآن حيث قال نعم يقول سبحانه وتعالى في, في, في قضية هي نعم قضية أو في الحديث أيضا في الحديث آية في القرآن سبحان الله هل ينظرون إلا أن تاتيهم بخير. هل ينظرون إلا أن تاتيهم ملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك قال المفسرون بعض الآيات هي طلوع الشمس من مغربها هي, هي طلوع الشمس من مغربها وفي الحديث الصحيح 나 رسول صلى الله عليه وسلم يقول نعم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع ثوبة ولا تنقطع ثوبة حتى ستطلع الشمس من مغربها وإن الله يبسط يده بالليل ليتوبة مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوبة مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها هذا محقق بقى لإها wires وفي الصحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ترون هذه الشمس أين تذهب؟ قالوا الله ورسوله آله قالنا تذهب فتشجد تحت العرش ولا تزال ساجده حتى يقال لها ارجعين من حيث أتيتي ارجعين من حيث أتيتي فتطلع مرة حتى يقال لها نعم اطلعي من مغربك فتطلع من مغربها أنا لا أدري والله أعلم هل هي تسير من المغرب أم أن الكرة الأرضية تنعكس الله يعلم هذا ما لا ينبغي أن ندخل فيه المقصود ستطلعه من المغربية لأنه الآن الشروق والغروبين يكون بسبب دوراني دوراني الأرض لكن حينما هذا انقضح في ذهني ما أدري واش نعمس الكرة الأرضية ستصغير أو أن الشمس سيرها ستغير والغالب من سير الشمس ستغير يطلع من مغرب هذا يأخوان ثم بعد هذا أخيرا أو قبل الأخير آآ آآ خروج الدبة لا بد أن ننع تقوى الله سبحانه وتعالى بخروجها في القرآن حيث قال سبحانه وتعالى في الآية إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابreen من الأرض سكلمهم وإذا وقع القول أي حقة حقة كلمة العذاب على المتمردين والطاقين والفجر والفاسقين من الناس إذن خلاص بقي خرج الساعة إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم داب من الأرض تكلمهم وفي قراءة كلمهم إن الناس كانوا بآياتنا ليت خرج الله يكرون للعلية إن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون نسمقوا لأمنوا لم معجزوا ولم خارق عادهم خوارق العادات ما بقى الناس ولا بالمعجزات ولا بالكرامات لا يؤمنون بشيء فأسى الله سبحانه وتعالى بهذه الدابة تكلم الناس تخاطب المؤمن يا مؤمن وتخاطب الكافر يا كافر تعلم الناس وتسم الناس بمعنى كل من رآها ظهرت السيمة والعلامة ذو الإيمان الكفر في وجهه نسأل الله السلام والعافية هذه فضيحة وإذا وقع القوله عليهم أخرجنا لهم من الأرض تكلمهم في قراءة تكلمهم معنى تكلمهم أي تسيموهم وتضع عليهم علامة في وجههم بها هل هم من المؤمنين أم من الكافرين نسأل الله السلام اللهم لا توضعنا يا رب هي أكوان ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة تتخرج عشر آيات عشر آيات ما قال الدجال عيسى عليه الصلاة والسلام يجوج ومجوج نعم الـ الـ يعني الدخان, الدخان. ما ادري كيف هذا الدخان كيف يحصل واش ديك البراكين اللي كنا نشوفو نعم واش اللي يخرج لنا من الرهره فيش في المكسيك ولا في الفيكان هذاك الدخان اللي منع الطائرات من الطائرات ومن ماشي من الدهن اللي راجع واش سيقع في, في الارض ويقع ديك الدخان الله اعلم كيف ذلك الله اعلم المقصود الدخان يقول عليه الصلاه والسلام الدخان وايضا قلنا الدابه ويقول ثلاث خسوفات ثلاث خسوفات خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف في جزيرة العرب وخصف في جزيرة العرب ثم نار تخرج من عدن من اليمن تحشر الناس إلى المحشى تحشر الناس إلى الشام تقيلوا معهم حيث قالوا وتبيتوا معهم حيث باتوا الله أعلم كيف ذلك ارض المحشر ومنصر فلسطين هذا قبول فلسطين هي ارض المحشر وهذا صحيح لكن هذا قبل الساعه كما ورا كما ورا في الفصح انسحباري يقول هذا قبل الساعه كيف ذلك ما ادري والله يعلم والله يوفقنا جميعا لمن يحبه ويرضاه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب على المرسلين والحمد لله رب العالمين بعض الأسئلة إن شاء الله نجيب عنها ثم إن شاء الله لا لا لا شاء لا الله هذا نب ده السؤال كل هل يجوز بيع أدوات تجميل النساء هذه ادوات التجميل بعض العلماء يجيزوها وبعض العلماء يمنعوها فعلماء الشرق كلهم أو معظمهم يجيزون بيع هذه أدوات تجميل ويجيزون للنساء استعمالها هكذا وسمعناهم بعض بل وقرانا بعض ما كتبوا في هذا في يقول للآخ الدعا مع الميت بعد دفنه هل يكون سرا أم جهرا وهل فردا أم كده من الأفضل أن الدعا مع ينبغي أن يكون فرادا والذين يدعون هم الذين يتولون حشر الميت بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يقول له من يتولى نعم حشر الميت هو الذي يقول ثم الدعاء من الأفضل من الافضل أن يكون فرادا واذا كان سلاخ للدعاء لا بس وهم يؤمنون هذا لم يريد عن رسول الله صلى الله عليه بعد كي دي فواحد طومينا صاحبي انا قدنا قدنا ذلك هذا بدعاء مم... الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم يجيك يقول دعوا لي استغفروا لاخيكم ودولوا فلان الان يسعد فهم بغينا تدعوا له ولكن فرادا من الأفضل فرادة إذا لم يكن فرادة فقط أحد يدعون ونحن أمين إذا كان الناس لا يحسن الدعاء وإذا كان من الأفضل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم قرأت على مية أهل القرآن في الجنة ماذا تسألوا الدفن كقرأ صورة سياسين أيضا إذا تقرأ لباك والعيمات قرأ في البيت ماذا تقرأ في المقبرة المقبرة المقبرة هذا إهانة للقرآن تعداجنا الواقع هذا إهانة للقرآن فالقرآن لا يقرأ في ثم عماس يقول لقد سفقس مع رب العمل على أن أقوم بخدمة وتسفقنا على المبلغ المالي جزاء ذلك العمل فلما أسممت عملي خانني وأن كرمت سفقنا عليه فهل يجوز لي أن أخذ حقي أن أخذ حقي هذا ما أدل أقول نعم يعني كأنه يقول واش يجوز لي نخذ دون علمه يعني هو اش مثلي والدالي ديالي وأنا الآن متمكن باش نخذ ديالي واش نخذ ديالي بدون علمه هذا وجد نقول نعم إذا غصبك نعم في مالك وفي حقك نعم يجوز أن تقصد إذا وجدت سبيل وجدت فرصة لتأخذ مالك فأخذ والدليل على هذا حديث أم جميل التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرأس أبي سفيان يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإني عندي عيال ما عندي ما أعطيهم أهل يجوز أن أأخذ منه قال خذ ما يكفيك وولدك خذ ما يكفيك وولدك لا تزيد قال العلماء من هنا يؤخذ على أن من أخذك حقك يجوز أن تنقوذ حقك ولكن لا تزد هذا هو الشيء الذي يجب أن يرى يجب أن يرسل لك رأسك ثم يقول الأخ ما معنى جنب الله في قوله سبحانه أو تقول النفس يا على ما فرص في جنب الله هذه في جانب الله في حق الله الأول الآية سبع أحسن ما إليكم وربكم من قبل أن يتيكم العذاب وبغتة وأنتم لا شعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت ندب يا حسرة على ما فردت في جنب الله أي في حق الله الله أمرني أنا ما تبقى. الله سبحانه نهاني أنا ما انتهيت الله طلب مني أنا ما أجب إذن في جنب الله معنى جنب الله أي في حق الله في جانب الله هذا هذه اللغة عربية صميمة الله نعم ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كم كان يذكر من, كم كان يذكر من الأذكار في الصباح والمساء الأذكار الصباح والمساء فيها منها مثلا على سبيل المثال سبحان الله قبل أن تطلع الشمس مئة مئة من قالها كأنما تصدق بمئة ناقة مئة الحمد لله 100 كانما تصدق ب 100 الله اكبر 100 لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو كل شيء قدير 100 واكدا لما ما استحضره الان او مذكر نعم نعم اي نعم كاين الصباح والمساء مكتوب الصباح والمساء صوباء وفيها الصحيح من أحاديث رسول الله ومن أذكاره عليه الصلاة والسلام يشاريها الواحد وبعض الإخوة كانوا, كانوا يتبعون بعض, الـ بعض الـ الأوراق الصغيرة ويسجعونه فيها هذه الأذكار أذكار اللبي صلى الله عليه وسلم إذن هذا هو ثم يقول الأخ الكريم هل يجوز للمرأة الذهاب إلى الكفرات لتزيل شعر جسمها؟ إن الله وإن الله رجل نعم يعني تزيل شعارة جسمها وتع... وتعلمون هذا ماذا يعني شعارة جسمها هذه مصيبة هذه الكوفيرات واسموهم فيهم الكوفر الكف والفورة ما شد على ما هذه على الكوفر والعياذ بالله هم سموا أنفسهم هكذا كافرات نصال الله السلام والعافية أيوة. يقول أخي كثير من الناس ينكرون تسعدد ويكرهونه فما يقول كثير من النساء يكرهن تسعدده وينكرنه يا أخي أنا لا أقول أنه ينكرنه هذا كفر قلنا هذا النساء ينكرن حكم الله ويشهدن حكم الله هذا لا أبدا ولكن من جعلهم ينكرون هذا التسعدد سوء معملتنا نحن لو كنا احنا او الناس الذين يعددون يعطون المثالية ويتبقوا شرع الله عز وجل ويعطوا الحقوق كل تعدد ولكن سوء عمالنا وسوء تصرفاصنا هو الذي جعل هؤلاء النساء يكره للتعدد لانه اذا عددتم شاهده ترشتم شاهده هي ولده لا نفاق لا ستنامج فيها وسبح الله ربما يخرج حسب الناس هذا اللي جعل الناس ينكره التعدد والعياذ بالله هذا هو اجعل النساء بغفوز ثم يقول ما معنى قوله تعالى وأوحينا إلى, أم موسى, وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبله ما معنى واجعلوا بيوتكم قبله يقول الله عز إذا دهم العدو إنه كان عدو هو جنوده إذا دهمكم العدو والسولع عليكم العدو سمستعدوا له من قبل يعني ابنوا البيوت الخاصة التي تحميكم واجعلوا سبحان الله قد سمنعونا من الكنائس ومن مكان العبادات اجعلوا في بيوتكم أمكين للعبادة والطاعة لله عز وجل لأن العبادة هي التي تحميكم وهي التي تجعل وصلكم بينكم وبين ربكم فيحفظكم من عدوكم واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة فيها هذا معنى الآية ثم يقول الاخ الكريم عليكم السلام ورحمه الله اعاني من مرض في في في في ديني وهو في ديني وهو على رأس النساء مع اني مش ازوج لي ابناء هذا الذنب اسالكم واسال هذا الجمع المبارك الدعاء عصى الله ان يتوب علي ولكم جزيل الشكر اللهم تبع علينا جميعا اللهو أخل لنا ذنوبنا وكفر عن سئتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أخل علينا بالإيمان اللهم توفنا مسلمين تائبين طائعين الله بالعالمين كلنا مذنبون كلنا حاملين لأوزار وأحمال من الأوزار والذنوب والأثار نسأل الله لكفر لنا ذنوبنا إذا مذنبنا لا يمكننا dellنا القائل أما عمر نثث خانز في الذنوب والمعاصر نسأل الله السلام الفتان ما ظهر من هم وبطان في عقائدنا في أعمالنا في عبادتنا في بيوتنا في شوارعنا في كل مكان من الملتفون نغارق في الفتان والعيد هذه من الفتان لا يقع بصرك في الشارع إلا على المصيبة والله إخم والله أنا أقول الآن حرام ثم حرام للإنسان أن يخرج إلا لضرورة ومشيد صافر والا تف في بسم الله والله ما تفلت من الله الا ربا شي واحد وشوف الله يوفقنا جميعا